بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون مرم